بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ قُوَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى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 كين سبب حك ونذكرك كافرة إنك كنت بين بصيرة قال قد عوتت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى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 قال ربنا Lord, نخاف are يفرط علينا He will يطغى قال لا or that معكما will fall فأتياه فقولا إن رسولا ربك فأرسل معنا, فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك.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 فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم وَايلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُصِحَّكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قالوا ان هذان لساحران يريدان يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا, ويذهبا بطريقتكم المثل فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا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 وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبَقَى قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا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 وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَد عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُّسَىٰ أَنْ أَسْرِبْ عِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فأتبعهم في العون بجنوده فغشياهم من اليمن مما غشياهم وأضل في العون قومه وما أهدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم ووَأَعْدَنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْ فِيهِ وَلَا تَطْغَوْ فِيهِ فَيَحْلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِهِ ومن يحل عليه غضبي فقد هوا ومن يحل عليه غضبي فقد وَعَمِلَ وانني لغفار لمن تاب وعمل ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قالهم أولئك على أثري، وعجلت إليك رب. وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا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 قالوا ما اخلفنا موعدك بما لكنا ولكننا ولكننا حُمِلنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك القاسمري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 ستَعْرِجَ إلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذْ رَأيْتَهُمْ ظَلُّ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيتَ أَمْرِي قَالَ يَبْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَةٍ وَلَا بِرَأْسِهِ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 وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ضَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا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 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورُ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا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 وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ غُلْمَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ فَلَا يَخَافُ فَلَا يَخَافُ غُلْمَ وَلَا هَضْمَ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا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 وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا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 فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى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 فَمَنِ So whoever فَمَنِ following me, فَلَا does وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ does not فَإِنَّ لَهُ And whoever ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتت كاياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه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 ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ